Hey so you mm -hmm. وانا سوتيها إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ يا عاش دو اقوال اقوالكم ان ما مشاهل دن دين و و و و و لا تكسي لنا عان طويل قولي ما هو بكوانته كان وايه بنيت بتسيني والقوم نوكوا دابت سايلان في التعب و لم تشغب عام <speaking> in my <foreign language> نارون سلام نه فتتقون إن كفأتم يا ومن يجعل الولدى موسیقی I oh love.